لما انتى من الوجد واعيام الحيا وترى مدني ايادي الشوق واشتاد الذقام لما انت اسكرني الحب وابد الغرام تنبوذ القلب وعلى ذكرك من دون دليل لما لا يحلو على غيرك تمثال الهوى لنا قشّا الحب من طبعك انا اكثر فاستوى لمن تران نقطه بائع في الكون سوا تغرك الباسم للعشاق يا نور السبيل حيارت لي حيارت العشاق إن فاض بهم سيل الألم حيارت زفرة الصب إذا اشتاد هواه والطرم حياتني كيف لا تسكن في ذكرك أو لا تنعدين لولا انت ما هي جت الاف يدك الرحيم كلما قل الهم اسكو يا علي حين ما يهزمني الدمع سابكي يا علي في قيامي في قعودي سأنادي يا علي في جهادي وكفاحي أنت درعي يا علي وإذا ما نالني الضعف بدربي يا علي سأنادي يا علي يا علي يا علي, يا علي تخللت عظامي ما عالم الحبيبي لم تلأت من هواه الخلايا والعمر يا علي كالورد في يديك يرتاوي عطراً مدياً زكياً فارفق عليه وردان غضاً على الحياة شوك يحفه حفاً عاتياً ربيت يا علي حقلاً من الموالي حصنته لكي يبدو قاوياً ذا الذئ تنحل ماثير بالحب وانتفاني والشوق للحبيب اين يا حيى اصنته يقيه عن سواك والشوق فيك يزاهي فاتيا قد رسامنا الدرب من دم عليك